إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الكسَّامات والأرض والذي له الكسَّامات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم فَلَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَوْلَا لَوْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوزُ الكبير إن لا بقش لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الوفور الودود ذو العرش المجيد وهو الوفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث